إن نفسي ضمقى إلي يا ينبوع الحياة الدائم متى تذكرني نشوة عزوبتك عطشت يا ربي عطشت يا إلهي متى أذهب إليك وأدن منك إلهي تعال ولا تتباطا تعال واحمل إلينا سلامك حرر نفوسنا لنتذوق حلاوه وجودك يا رجاء الامم ومشتهى الشعوب أرنا وجهك فنخلص